غَرَمُ رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ هَيَمَ كَانُوا يَخْفَقُونَ وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا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 وعودها وبصرها قال اتستبدلون الذي هو عبدنا بالذي هو خريب انبطوا مصر فان لكم ما سالتم وضُرِبَت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بان نَبِيٍّ آيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ